الوحدة السادسة الدرس الثالث في العشاء واحد هل توجد طاولة فاضية؟ مساء الخير مساء النور هل توجد طاولة فاضية؟ تفضل هناك طاولة فاضية على اليمين شكراً ماذا تريد من المأكولات؟ أريد البازلاء والأرز والصلاة هل تريد العصير مع الأكل؟ لا لا أريد العصير أريد ماء معدنيا بالليمون من فضلك حاضر هل تطلب القهوة أم الشاي بعد الأكل؟ القهوة من فضلك سادة أم سكر زيادة؟ قهوة سادة من فضلك وأريد الفاتورة أيضا حاضر يا سيدي